فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين لذين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد قلقكم اطوار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 من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رحيم وما قونوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكراكم دارا وقالوا لا تفرن الهتكم ولا تفرن ودا ولا سوا ولا يغوث ويعوق ونسور نشر وقد اضلوا كثيرا ولا تجد ياري مين الا ضلالا من ما خطي اتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلن يجدوا لهم من دون الله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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين الا تبارا